هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْهَرُونَ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ولهم مقامع مِنْ ومیا مین ہریڈ کل مردوں مین مین وی ہوں عَذَابَ ہری کو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 وهدوا إلى الطيب مِنَ القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام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 و بن بہ مل بہت اللہ تُشری کئی اللہ تُشری کی شعی عیتھی آپ ریکوین الکو ایمین سو جو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 بهيمة الأنعام فكنوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا, وليطوفوا بالبيت العتيق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 وَمَي يُشرِك بِ اللَّهِ فَكَأََّ مَا خروَ مِ السَّماءِ فَتَخطَفُ الطير فتَخطَفُوا الطَّييررُ أَْتَهُ بِهِ الرحُ فيِي مَكَانِ سَحيقُ ذَلكَ وَمَي وَعَظّم شعَائِرَ اللهَّهِ فَإِهَا مِنْ تَقُوَقُلوبَ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 بَيِّمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰهُ والالصَّابِرينَ عَلَمَا أَصَابَهُم وَْمُقِيمِ الصَّلَاتِ وَمَِّا وَمَِّا رَزَقنَهُ مِ فِقُون وَالْبُدَنَ جَعََّهَا لَكُمْ مِ شَعَائِرِ اللَِّ لَكُمْ فيِيهَا خَيدُ